لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم عندما أسير بمفردي بطريق غير مضاءة يجب علي استعمال أضاء الطريق لأتمكن من الرؤية على أبعد مسافة ممكنة